قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون إن لا نحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون فألقى استحرة ساجدين.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 لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين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 وَإِنَّ لَجَمِيعٍ حَافِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُودٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَمْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَسْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ